بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر ولايان عشرين والشفع والواتر والليل إذا يصح هل في ذلك قسم لليحج؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟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 إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية والنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 فألهما هجورا وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كندبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بهم فسواها ولا يخاف ذقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يقشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوه يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر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 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا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 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفاجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين قيما إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشكيين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعمل الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين بيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه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 وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى بسم الله الرحمن الرحيم وَالعَادِيَاتِ ضَبْحَنْ فَالمُوِيَاتِ قَدْ حَنْ فَالمُغِيرَاتِ صُبْحَةً فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَصَتْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّهُ إِنسَانٌ رَبِّي لَكَ نُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى بَارِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشديد أَفَلَا يَأْلَمُ إِذَا بُلْثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِذِ الْلَّهَبِيرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ مَنْ قَارِعَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ قَارِعَةٌ يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المَبْثُوثِ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 بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا بينبدن في الحطنة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئيدة إنا عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول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 فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوذر فصل لربك وانحر